أَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ رَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ مُصَاعَبُ بَأْسٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ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 أفلم يشيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعتلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا